اصبرن تكما الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجها ولا ت تع... 124. ودعيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 125. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تَبَوَّأَهَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْقَا وَقُلِ الْحَقُّ من ربكم in بو <تصفيق> إن <تصفيق> <تصفيق> لَوْنَ فِي غَمٍّ أَسْوَى رَبِّ فَذَهَبَ بِآيَاتِكَ يَوْمًا خُضْرًا مِنْ سُدُسٍ وَاثْذَرَقَ مَثَوَابٌ وَحَتُ نَتَمْتَفَقَا وَالضُرْبُ لَنْ إِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانْ